بسم الله الرحمن الرحيم وان <تص> جاينا الذي إنكم لتأترون الرجال شهوة ori و الو Yeah. <تصفيق> <تصفيق> انكم لا تأتون الرجال شهوة من دون بل أنتم قوم تجهلون. هایی <coughs> وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وانطرنا عليهم <متضلعهم> مطرا <تضيق> <تضيق> فشاء مطر المنذري <متضل Agla> <متضل> <تضيق> آه <required> <polim mortar> <poured alive> <travaille> بولید I right. مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ electric بهجة mm <clears throat> موسیقی <muches> I <laughs> ما <laughs> جاري إذا لها أنهارا وجعلنا والله والله الله الله بل أكثرهم لا يعلمون Amen. <laughs> um, Amen. <laughs> ام <تصفيق> در ila